115. والتين والزيتون 116. وطور سينين 117. وهذا البلد الأمين 118. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين 111. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممدون 112. فما يكذبك بعد بالدين 113. أليس الله بأحكم الحاكمين 114. بسم الله الرحمن الرحيم 115. اقرأ باسم ربك الذي خلق 111. خلق الإنسان من علق 112. اقرأ وربك الأكرم 113. الذي علم بالقلم 114. علم الإنسان ما لم يعلم 115. كلا إن الإنسان ليطغى 116. أرآه استغنى 112. إن إلى ربك رجعا 113. أرأيت الذي ينهى 114. عبدا إذا صلى 115. أرأيت إن كان على الهدى 116. أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى 111. ألم يعلم بأن الله يرى 112. كلا 113. لئن لم ينته لنسفعا بالناصية 114. ناصية كاذبة خاطئة 115. فليدعوا نادية الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب